وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كفيرا وسبحوه بكرته واصيلا والذي الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين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 وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا